وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مستهم مستهم اياتنا مَسَّكَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَسٌّ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا هُنَا مَا تَنْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَذِّ وَالْبَحْرِ وَالَّذِي يُسَخِّرُكُمْ فِي الْبَذِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي فُلْكٍ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طيبة بِهَا فَإِذَا كُنْتُمْ فِي فُرُوجٍ وَجَرَيْنَا بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِعٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ من وظنوا وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءه الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله له الدين لئن أنجيتنا وظنوا أنه الصحيط بهم دعوه الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من شاكرين لئئ ام جئتنا من هذه لنثون لمن الشاكرين فلم ما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق فلم ما يكون في الأرض الحق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا دَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَّعكُم فَونَ الُّوكُ بِمكُ تُم تَعمللون ثمَُّ اللي نَجكُ سَونَ الذوكُ بِمكُ تُم تَعملون إِ ماَا نَسَل الحيةِ أنزلناه من السماء فاقتلط به إنما مثل الحياة الدنيا سماء أنزلناه من السماء فاقتلط به فاقتلط به نبات الأرض مما يأتي قُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ يَحْكُمَ طَغِيٌّ بَأْسُ مِنْ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ حَتَّىٰ إِذَا أَقْذَتِ الْأَرْضُ ظُهُورَهَا وَزَيَّنَتْ اهلها حتى اذا اخذت اضف وجرفها وزينت وظن اهلها وظن اهلها أنهم يُدْخِلُونَ عَلَيْهَا أَسَاهَا أَسَاهَا أَمْرُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَطِيدًا فَدَعَلناها حطبا كأن لم تغن بالام فدعناها حطبا كأن لم تهن بئا كذلك نفصل فَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي وَاللَّهُ لَا يَدْرُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي, ويهدي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ وَمَن